ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتان إذا فريق منهم يخشون فَذَكَرَ خَشْيَةَ اللَّهِ أَوْ شَدَّ خَشْيَتَهُ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا